وتراهم يعرضون علينا خاشعين من الذل ينظرون مِنْ من طرف خفي وقال الذين امنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم وقال الذين آمنوا الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة، ألا إنَّ الظالمين في عذاب مقيم.